بني تَنَسُوا في فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا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 ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسئتم فلها فاذا جاء وعد الاخره يسوجوحهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا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 ويدع الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنها رأيتين فمحونا آية الليل وجعلنا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 ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان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 من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا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 إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِينِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ بَتْغَ أَرْحَمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مِيسُورًا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 ولا تجعل مع الله God in فتلقى في جهنم ملوما مدحورا gospelai ربكم بالبنين واتخذ من 10. Did I罟 On وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ ليذكروا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نفورا قل لو كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا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 او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مره فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى ان يكون قريبا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 وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْرِيفًا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 قَالَ أَلَأَرَأَيْتَ كَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءٌ مُّفْوِرٌ وَأَسْتَفْزِزْ مَنْ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِ بَعْرِهِ بِخَيْرِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُسْجِينَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضل من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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا الَّتْخَذُكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْفَبَتْنَاكَ لَقَدْ كَتَتَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يَهْدِ الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دون ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأن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 قل لو أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لامسكتم خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ تَسْأَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا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 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا INNA three who ILMA مِنْ veloc of viele عليهم THEY WIMY wierząc, musząc enough niebezpieczyćV statistically كَانَ jeżeli się pouttaje